وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين وَإِذَا غربت تقيضهم ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا